يعني لن يوقفك ذلك عن عن رد عن رد السلام. طيب أيضا مسألة ذكروها مهمة. دعنا نذكرها يعني هذه المسألة يعني سريعا وبعد إن شاء الله نرجع الأبيات. ان سلم من وراء جدار أو الغائب برسالة أو كتابة وجبت الإجابة عند البلاغ إذا بلغه من غاب عنه أنه سلم عليه حتى لو برسالة وجب عليه أن يجيبه أو يرده ويستحب أن يسلم على الرسول. فيقول وعليك وعليه السلام يعني واحد بعث لك رسول بينك وبعث لك رسالة مع أحد الناس فيستحب أن, أن تقول إيه وعليك وعليه السلام يعني يسلم على الرسول نفسي وعلى من أرسله وإن بعث معه السلام وجب تبلغه يعني أن تبلغت إنسان قل أقرأ فلان السلام هذا وجب عليك أن تبلغه وقد روى أبو, أبو جعفر يعني ابن عباس رضي الله عنهما أبو جعفر بن مرفوعا قال إني لا أرى لرد جواب الكتاب علي حقا كما أرى رد جواب السلام هذا طبعا لم يحفظ يعني مرفوعا قال شيخ سام التميم المحفوظ هو عن من قول ابن عباس لكن من قول الصحابي إذا لم يصح خلافه عن صحابي فمعمول به طيب ابتداء السلام أفضل من ردي نتابع له دي ابتداء السلام سنة لكن الرد واجب المعروف ان أغلب المسائل يكون من الأفضل يكون الواجب الفرد يعني انت الظهر الفرض افضل من السنة وأجره عظيم لكن هنا يقول العلماء ابتداء السلام رغم انه سنه هو افضل من رده مع أن هذا سنة وهذا واجب قالوا هذه المستثنى في بعض المستثنيات وهذا منها وهي مواضع ذكرها بعض العلماء ومنها أيضا انظار انظار المعسر فرض وابراؤه سنه يعني إنسان أن لك عليه دين وجاء معاد سداد الدين تمام؟ فجاء معاد سداد الدين ففي هذه الحالة وجب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى, مي... فنظرة إلى ميسرة وجب عليك أن إيه تمهله لكن إذا أبرأته تماما من الدين قلت خلاص أنا لن أطالبك بهذا الدين فهذا هو الأفضل رغم أنه سنة التطاهر قبل الوقت سنة وبه يجب يعني أنت استعدت للصلاة قبل أن يؤذن لها هذا سنة، <تصفيق> قالوا هو أفضل من الاستعداد بعد أن يؤذن للصلاة، رغم أنه لا يجب التطهر إلا بعد الإيه، بعد دخول الوقت. طيب، أما مسألة بدء أهل الذمة بالسلام، لا تجوز عند عامة العلماء سلفا وخلفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فإن سلم أحدهم، لو هو ألقى السلام عليك هذا الكتاب الكتابي، وجب عليه وجب الرد عندنا. لكن ترد بالصفة الوارده ها اللي هي ايه وعليك او عليكم بحذف الواو او اثباتها سواء قلت عليكم او عليكم واختار الحنابلة اثبات الواو خلافا لبعض الفقهاء لانها تقتضي التشريك خلي بالك لما يقول لك مثلا لو هو لك السام عليكم فقلت وعليكم كانك يعني رددت نفس الايه عليه بخلاف ما تقول ايه عليكم بدون ايش بدون واو يعني وعليكم ما تستحقونه من هذا الايه الذي قلتمه وذلك لانهم يقولون السلام عليكم يعني الموت أو السلام عليك وهي الحجاء السلام عليك وهي الحجارة السلام عليك هي يعني يعني فيقالوا عليك يعني ان سلم على ذمي ولم يعلمه قال له رد علي سلامي قالوا وان سلم على ذمي ولم يعلمه يعني ما كانش يعرف ان هو اهل من اهل الكتاب فكروا مسلم قيل يقال له رد علي ايش سلامي هذا بالنسبة للسلام على اهل الكتاب قال المصنف رحمه الله تعالى بعدها ويجزئ تسليم امرئ من جماعه ورد فتن منهم على الكل يعدي هذا اوضحنا اللي هو ايه ان هو ان ابتداء السلام قلنا هو سنة ويجزئ تسليم اي ابتداء السلام من امرئ من جماعة عن جميعهم لأن هذا إيه هو إيه فرض الكفاية أو سنة الكفاية يخاطب به الجميع لا يخاطب به الجميع إنما يخاطب به بعضهم تمام؟ فلو بعض الجماعة سلم فيعني هنا حقق سنة الإيه سنة إيه الكفاية طيب ورد رد منهم يعني يجزء الإيه يجزء رد الإيه الفت البعض لو رد أجزاء عن الباقين أي منهم أي من جماعة المسل المسلم عليهم دون رد واحد من غير المسلم عليهم كما قلنا ويكون فورا بحيث يعد جوابا للسلام يعني لو تأخر وتباطأ كثيرا ورد بعد ذلك لا يعد ذلك جوابا ولا يسقط عنهم الوجوب قال الإمام المجد ابن تيمية لأنه ليس من أهل هذا الفرض اللي هو إيش اللي هو إذا كان غير مسلم عليهم طيب أيضا روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم وهذا حديث صحيح ولا بد أن يكون الرد مكلفا ايضا هذه مسألة مهم إحنا قلنا لو رد الكافر لا يجزئ سلامه لا يسقط الوجوب عن الباقين كذلك لو رد صبي الصبي ليس من أهل الوجوب فأيضا لا يرفع عنهم لا يسقط عنهم الفرض قال ابن حمدان من الحنابلة إذا سلم بالغ على بالغ وصبي رده البالغ ولم يكفي رد الصبي يعني إنسان البالغ هو اللي ألقى السلام ألقى السلام على مين على آخر بالغ وعلى صبي صغير فالذي رد عليه هو الصبي ولما يرد البالغ هل يسقط الوجوب عن البالغ لا لا يسقطه ولذلك قال الجويني من نعمة الشافعية قال والسلام على الصبي لا يستحق جوابا لعدم أهليته للخطاب والأمر به فإن سلم صبي على بالغين فوجهان في وجوب الرد أيضا يعني لو عكسنا المسألة لو اللي ألقى السلام صبي صغير هل نقول على البالغين وجب عليهم الرد ولا لا يجب فيها وجهان والمذهب هو الوجوب يعني مذهب الحنابلة هنا لم يعتبر هنا إن الصبي يعني رده أن رد على الصبي ليس بواجب نعم قال النظم على الكل أي على كل جماعة المسلمين المسلمين أو المسلم منهم فلا بد من نيته بالرد على كلهم ولو كان المسلم بعضهم يا عدي اللي في آخر البيت يعني معناها يا فلان أت به حشوا لا وليس يعني ليس قالوا ليس مقصود به إنسان اسمه عدي يعني مثل ما تقول يا فتى طيب قال رحمه الله وتسليم نزر والصغير وعابر السبيل وركبان على الضد أيدي يعني يسن تسليم النزر اللي هم لقليل القليل كي يسلموا على الايه على الأكثر منهم ويسن تسليم الصغير على من على الكبير طيب وعابر السبيل اللي هو الماشي في الطريق يسلم على مين على القاعد أو على الجالس وركبان اللي ركب على الدب الخيل أو ضد ذلك فإنه فإنه يعني يسلم على الايش على الجال نعم يبقى وصلنا إلى هذا البيت في قول الناظم رحمه الله تعالى نعم وعابر السبيل وركبان على الضدي يعني الراكب يسلم على الايش على الجالس أو على لا على الماشي نعم وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير وفي حديث يسلم الراكب على الماشي وفي حديث يسلم الماشي على الجالس والراكب عليهما قال ابن هبيرة من علماء الحنابلة من سلم على رجل فقد أمنه فالفارس أقوى من الراجل شوف يبين علماء الحكمة في هذا الترتيب او في هذه الأولوية الفارس قالوا أقوى من الراجل فأمر عليه السلام بسلام الأقوى على الأضعف يعني فيها تواضع سبحان الله وسلم القليل على الكثير لانه أقل حرجا قل هذا هو الأفضل وطبعا الصغير اولى بتوقير الكبير هو الذي يقرا على الكبير والقليلهم الاولى بان يعني لا لا يقع فيهم الحرج مثل الكثره وعابر السبيل يمر على على الجالس وهكذا قال رحمه الله تعالى وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون اذ هو مبتدئ يعني لو عكسنا المساله احنا قلنا يسلم الصغير على الكبير طب حصلت العكس يعني ابتدى الكبير بالسلام خلاص يرد الصغير ما في مشكلة فقد حصل المسنون انعكس عكس الامر بان سلم ابتدى السلام المأمور بالرد اللي كان مفروض يعني ينتظر حتى يلقى عليه السلام لو هو اللي بدا بالسلام منهم أي من المسلمين المامورين بنشر السلام بان ابتدأ بالسلام مثلا الكثير على القليل أو الكبير على الصغير أو الجالس على الماشي أو الماشي على الراكب فقد حصل الأمر المسنون خلاص حدث السن إذ هو أي المسلم مبتدئ إذ هو المسلم إيش صار مبتدئا فحصل بالسلام يعني أنه أتى بهذه السنة بسلامه وصار مبتدئا خلاص اذا صار هو مبتدئا ما تقولش أنا الليع الحق بقى ولا أرد لا ترد وجباء الرد قال الفقهاء ويسن حرص المتلاقيين على بداءة سلام يعني ينبغي المسلم الذي صدره يعني سليم يكون حريص هو اللي يبدأ فإن بدأ كل صاحبه معا وجب الرد على كل يعني لو حصل أن هما الاثنين تلفظوا في آن واحد كل واحد منهم قال الآخر السلام عليكم وجب على كل واحد منهم الرد <تصفيق> لمن تلاقوا بطريق أن يسلم صغير وهكذا ويسلم وارد على ضده مطلقا يعني سواء كان الوارد أكثر من الضد خلي بالك الوارد يعني مثلا احنا قلنا الراكب مثلا يعني يرد في مثلا يعني قافلة او مثلا او ناس يمشون حتى ان كان هم الأكثر من القاعدين لا هم هم اللي يبتدوا بالقاء السلام كبيرا كان او صغيرا نعم وظاهر النظم أنه لو سلم الجالس على الوارد حصل أصل السنة نفس الكلام لأنه قال له لو عكسنا المسألة وأشار النظم رحمه الله تعالى إلى مسنونية السلام على من قام من مجلس قوم يعني ماذا يحدث إذا قام من المجلس هل يسن عليه أن يعيد السلام مرة ثانية قال رحمه الله وسلم أي إذا قمت استحبابا يعني وسلم إذا قمت عن حضرة امرئ وسلم إذا ما جئت بيتك تهتدي سلم يعني استحبابا ولعله ليس سنه عين لكن الافضل ان ياتي به كل واحد وسلم إذا ما قمت يعني غير واجب إذا ما, إذا ما قمت عن انسان لا يجب هجره ولا مندوبه يعني انسان هذا لا يجب عليك ان تهجره انسان عادي احنا قلنا في بعض الناس يكون هجره مستحب أو يعني واجب عن حضرة امرئ عن تفيد المجاوزة أو المفارقة يعني إذا قمت من مجلس قوم تمام واحدا واحدا فصاعدا فسلم عند انصرافك ومفارقتك لمجلسهم يعني وانت قام المجلس ترقي السلام ولذلك جاء في أبي داود والترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإن أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى باحق من من الثانية هذا دليل السلام مرة أخرى عند القيام ومن سلم على جماعة في دخوله أعاده في خروجه عاده في خروجه والدخول طبعا أكد استحبابا وجاء كذلك في سنن أبي داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه وسلم إذا ما جئت بيتك تهتدي هذا خاص به بأهل البيت والأولاد أو حتى لو دخل ولس في أحد وسلم يعني استحبابا إذا جئت بيتك يعني على أهلك تهتدي لمتابعة السنة وفعلك الذي هو خير وقول الناظم رحمه الله على بيتك مجاراتا لما جاء في بعض الأحاديث وإلا فبيت غيره كبيته يعني ليست مسألة هنا القاء السلام خاصة ببيته هو الذي يملكه حتى لو دخل بيت غيره بيت غيره يسن له أن أن يسلم بل أن ذلك ما أذكر صريحا في القرآن في قول عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم واحد يقول أنفسكم يعني بيتكم لا أنفسكم هنا يعني يسلم بعضكم على بعض تحية من عند الله وفي حديث أبي داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا ولج أحدكم بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله بعد ما يقول دعاء لدخول البيت طيب أيضا شمل قوله وسلم إذا ما جئت بيتك سواء كان البيت فيه أحد أو خالي قال ابن مفلح رحمه الله من دخل بيتا خاليا سلم على نفسه وعلى الملائكة هو السلام على نفسه بعضهم يذكر مسألة أنه يرد على نفسه وبعضهم إيه؟ لم يذكرها لكن قالوا ينوي أنه يسلم على نفسه وعلى الملائكة إذا لم يكن في البيت إيه أحد أحد أيضا ظاهر كلام بعضهم اختصاص البيت المسكون بالسلام دون الخالي واختره ابن العربي من المالكية وجاء في ذلك حديث بسند جيد أن ابن عمر أنه كان إذا دخل بيتا ليس فيه أحد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولم يرد ابن عمر السلام على نفسه بمسألة الرد على نفسه فيها إيه خلاف هل يرد على نفسه يقوله عليكم السلام بعد ما, بعد ما يلقي السلام إذا كان البيت خاليا؟ وهناك قول آخر أنه إذا دخل بيتا خاليا أو مسجدا خاليا فليقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذه الصيغة اللي يقولها قاله جماعة من المالكية ومن الشافعية وذكره القرطبي عن ابن عباس وجابر وعطاء في تفسير قول عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم وذكر ابن الجوز في هذه الآية أقوال فاذا دخلتم بيوتا قيل بيوت أنفسكم أي فسلموا على أهليكم وعيالكم وقيل البيوت هنا المساجد هيسلموا على من فيها وقيل المعنى إذا دخلتم بيوتا غيركم فسلموا عليها والمعتمد في المذهب الحنابي أنه لا يجب الرد في هذه الحالة ولعله أيضا كما قال السفرين لا يستحب يعني كان المسألة فيها خلاف إما أنه يعني يأتي به استحبابا أو أنه لا يستحب أو أنه يترك ذلك ولا يكون حتى لا يصل إلى مرتبة الاستحباب اللي هو الرد يعني أما إلقاء السلام فيلقيه والصيغة قيل أنها الصيغة المعروفة أو الصيغة اللي هي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما قال جماعة من الملكية والشفعي نكون بهذا إن شاء الله تعالى قد وصلنا إلى آخر هذه المحاضرة وان شاء الله تعالى نكمل بعض المسائل المهمه في السلام في المرة القادمة جزاكم الله خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح وأستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته